وبالآخرتهم يوقنون اولائك على هدى من ربهم والائك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم, أم لم تنذرهم لا يؤمنون فَتَمَ اللهَّهُ عَلَى قُلُوا بِهِم وَوعلَى سَمْعهِمْ وَوعلَ أَبَصَارِهِم غِشَوَه وَوعلَ أَبَصَارِهِمْ غِشَوَة وَلَهُم ععَذاَابُ عَظيم عذُ مِنَ الشَّيطانِ الرجيم بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له فانما يقول له كن فيكون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان امنوا بمثل ما امن عن به فقد اهتدوا وان اتولوا فانما هم في شقاء فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاهوكم اله واحد لا ilaahukum ilaahu wahidun laa ilaaha illaa huw laa ilaaha illaa huwar rahmaanur rahiim فيِي خَلْلقِ السَّماواتِ والالْأَرضِ وَختلََا في الليْلِ وََّه مار وَختتِلَ فيِي الليْلِ والنَّهارِ, والنهار وَالْفُللكَِّتي تَجرِي فِي البَحْرِ بِمَا يَافَع النَّاس وَْفُلكَِّ تَجرفِي البَحْرِ بِمَا يَافَعَّ سوَومَا أَن زَل اللهَّ مِنَ السَّماء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 وَتَصْفِ الياحِ وَالسَّحابِمُسََّّرِ بَينَ السَّماءِ وَالْأَْرضنَ آياتات لآيات النِقَمقِون عذُ بِ اللهَّهِ مِنَ الشَّيْطون الرجم ياأَهَا الذيِنَ آممَنُون أَ فقُ مَِّا رَزَقَنكُم مِن قبل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 الحي القوم لا تأخذه سِنَةُ وَلا نوَومُهُ ما في السماوات له ما في السماواتِ وَما في الأرض مذا الذي يشفعادَهُ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 فصام لها والله سميع عليم الله ولي والذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هو على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون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 نسينا أو أخطأنا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا, عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا القوم الكافرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ا لف لام م م الله لا اله الا هو الحي القيوم. لعليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن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 الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا الله لا اله الا العزيز الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم واقول العلم قائما بالقسط لا اله الا الله لا اله الا الله العزيز الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قُل لله ممالك الملوك قُرَّلَّهُم مَّمَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الراجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أعوذ بالله من الشيطان الراجيم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 فناد في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه فقد آتينا آل وقال إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رام يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء من الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله لا قوه الا بالله ان تراني انا اقل من كمالا وولدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 من فطور ثم نرجع البصر كرتين ان قلب اليك ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإني أكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لم ما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين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 لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 국민 emberthi, leh it أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قومنا اجيبوا داعي الله اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من من عذاب ويجزيكم من عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجلكم من عذاب من عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا, فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله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 الملكُ قُدوسُ السلام المُؤمنن المهمن العزيز الج العزيز الجار المتكبّر سبحان اللهعَ يشكون هو الله الخالِقبارئ المصَ له الأسمحسن له الأسماء حسن يسَّح لهما في السمو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضرد فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصفات صفا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 الرجيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع وهو السميع العليم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان اتولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو فقل الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش الظليم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون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 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطَمَئِنُّ الْقُلُوبُ, ألا بذكر الله تطمئن القلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء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 فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجميا وعربي قل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَاهُمْ وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين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 والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء جَعَلَ اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ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 والذي أخرج المرعى أعوذ بِاللَّهِ من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها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 يَأْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَضَّى يَرَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله. وكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا أحاق بآل فرعون سوء العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان كل نفس لما عليها حافظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت ثم اعبدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحدا الله الصمدا لم يلد ولم يهلد ولم يكن له كفوا أحدا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 20. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 25. 25. 26. 26. الذي 27. 27. صدور 28. 29. 30. 30. 30. 30. من الجنة والناس الرقية والدعاء من السنة اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام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 صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك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 بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر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 أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف عبدك وصدق رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى الصلاة اللهم بارك عليه وأذهب عنه حر العين وبردها ووصبها ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض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 أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون اسال الله العظيم رب العرش العظيم ايشفيك اسال الله العظيم رب العرش العظيم ايشفيك اسال الله العظيم رب العرش العظيم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 حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة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 لا إله إلا أنت اللهم آفني في بدني اللهم آفني في سمي اللهم آفني في بصري لا إله إلا أنت اللهم آفني في بدني اللهم آفني في سمي